نامت عيونك وصح الليل مظنونك أغاني قصّت جناح الثواني غيبتك وصارت الساعة أماني نامت عيونك وصح الليل الليل مظنونك أغاني وقصّت جناح الثواني غيبتك وصارت الساعة أماني وآه آه أنا حروفي في غيابك له حكي ولاهي قصيد أكتب الظلمة وعيد وانت يا الفجر البعيد نامت عيوني اسهر معي ليله اسهر معي ليلة وحاول تحس بلوعتي ليله وعد النجوم وش كثرة ها؟ يلي في قلبي كثرها نام القمر فوسادتك نام ليتك تغير عادتك اسهر معي ليله وحاولت تحس بلوعتي ليله عد النجوم مش كثرها يلي في قلبي كثرها نام القمر فوسادتك نام ليتك تغير عادتك خلى القمر ليله يسهر معي ليلة وآه آه أنا حروفي في غيابك لهي حكي ولهي قصيد، أكتب الظلمة وعيد منتي الفجر البعيد نامت عيونك يا ساحر البسمة أساهرك نجمة وبسمعك كلمه كلمة ولو كلمة قم ناجني قم ناجني يا الله عسى تحتاجني ومر ليلي ما سالت وزاد ظلمك ما عدلت آه آه أنا حروفي في غيابك له حكي وله قصيد